سَلِّمَتَ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ ثِكَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن تَفَحَّلَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ افْتَأَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ইন্ হু ফিল্লি রিহী ইম পাল অসলাম তো নি রিলমি ও স্বাভিন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 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَانٍ